قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين إلا من اتبعك من الغاوين وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ اللهم اجعل اللهم اجعلنا اللهم اجعلنا لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جزء ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين وان جهنم لما موعدهم وان جهنم لما لَهَا اجمعين لها سبعه ابواب لكل باب هم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها, أدخلوها بسلام آمنين اللهم الله. المتقين في جنات وعيود أدخلوها, أدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل الإخوانا إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم عبادي اني انا الغفور الرحيم. نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم. وان عذابي هو العذاب الأليم نبي عبادي نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي أن عذابي هو العذاب الأليم قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير